متكئين على سرور نصفه وزوجناهم بحور نعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا بهم ذريةهم الحقنا بهم ذريةهم وما ألقتناهم من عمل من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُو إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب الملون قلت ربص فإنّه معكم من المتربصين أم تأمرون أحلام بهذا أمهم قوموا طاغون أم يقولون تقر ولا بل لا يؤمنون فلتأتو بحديث من مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أمهم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقتنون أم عندهم خزائر ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من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 وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ غَلَبُوا وَعَذَّبُوا دُونَ ذَلِكَ وَلَاتِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْلَى لَنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِلْبَارِ